بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طيرا أبابهيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول